بعض الناس يذهبون كثيرا للحج والعمرة ويعودون بأحمال كثيرة من البضائع يتاجرون فيها فما حكم الدين في هذا وهل حجهم مقبول إذا كان بنية التجارة يقول الله تعالى في حكم الحج الذي أذن به إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويقول سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إن المنافع التي يشهدها الحجاج كثيرة متنوعة منها منافع دينية ومنافع دنيوية وابتغاء الفضل من الله في موسم الحج بالتجارة والكسب الحلال ليس فيه حرج وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الناس في أول الحج أي في الإسلام كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وذي المجاز وهو موضع بجوار عرفة ومواسم الحج وهم حرم فأنزل الله تعالى هذه الآية وما رواه أبو داود عن ابن عباس أن الناس كانوا لا يتجرون بمنا فامروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات فالتكسب الحلال في أثناء الموسم لا حرج فيه بمعنى أنه لا يفسد الحج ولا يضيع ثوابه روى أبو داود وسعيد بن منصور أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما إني رجل أؤجر الرواحل للركوب في هذا الوجه وهو الحج والعمرة وإن اناسا يقولون لي إنه ليس لك حج فقال ابن عمر أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار قال بلى قال فإن لك حجا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أنت بتغو فضلا من ربكم فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج وما رواه البيهقي والدار قطني أن رجلا سأل ابن عباس أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك ألي أجر فقاله نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب تبين هذه المأثورات أن الذين يحجون ويزاولون أعمالا تجارية حجهم صحيح غير فاسد ولا تجب عليهم إعادته وتسقط عنهم الفريضة أما الثواب فظاهر هذه الآثار أن الله لا يحرمهم منه ولكن يجب مع ذلك مراعاة الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإذا تعددت النوايا في عمل صالح يمكن أن يرتبط الثواب بما غلب من هذه النوايا والأمر كله لله من قبل ومن بعد وهو سبحانه عليم بذات الصدور ونيتك ستثاب عليها بقدر ما يغلب عليها والله أعلم